Täällä نزلنا عليك القرآن لتشقى إلَّا تذكِّرَةَ لِمَن يَخْشَى تَزِيلَ مِمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن أتاك حديث موسى إذ رآ فقال لأهلهم كثور سلطان وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاة لذكري الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجازى لتجازى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. يا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما أرب أخرى. سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطانا وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسب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 فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 أو يخشى؟ قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخاف إنني معكما. Kul-la-shayyin khalqahoo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 كذب وأبا. قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلا نأتيك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده صحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم وواعد Fadahaa, wa inni la raffaruliman رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع سَنًا فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَّا رَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَا كُنَّا وَلَكِنَّ سَدَّ لَهُ خُوَّارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُوَ كُمْ أَفَلَا ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى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 لنحرقنه ثم لنصفنه في يوم من أسبع إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ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 لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهد تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا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 song. اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة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 أجَمْ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَطْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُهُ والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن